بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هل فَأَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَنَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ بَنِي لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وَجَوْرُهُ الْمَاءُ لَاعِبٌ لِسَائِمٍ رَاضٍ جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا فُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَسِرَّابٌ مَنْثُورَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَجَنَّاتٌ مَبْسُوطَةٌ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ صُفٌّ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصْطَرِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إن, إِنَّ عَلَيْنَا حسابهم